الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وَهُو الذي مَدَّ الْ الأأَرربَاجَعَلَ فِيهَا رَواسَ وَأَنهارًَا وَمِنْ كلُل السَّمرَاتِ عَلَ فِيهَا زَوجَ سثنَيين يُغْشِ الليلًَا النَّهار إِ فيِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَمةَ فَكرَّرُون وَفيِي الأرضِقِ طَعُ متَجااوِةٌ وَجنَن نَاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 سَوَاءٌ مِّنكُمْ من أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَاءَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّارِ لَهُمْ عَقِبَةٌ مِّن دُونِهِمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ Inna Allah la yugayiru ma biqawmi hattia yugayiru ma bi'anfusihim. Wa iza arad Allah biqawmi sū'an fana maradlahu wa ma luhum min dūnihi minwāl. Ho alazi yureykimu albarqa khawfan wa toma'an wa yunši'u ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه إلى الماء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُل مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُل أَفَتَّخَذْتُمْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي, أم هل تستوي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا امْجَعُونَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبَا ومما يوقدون عليه في النار بإتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ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 وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِإِقَاءِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مما رزقناهم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 ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله ممنهم بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر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 ضيعت به الارض او كل ما به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييئس الذين امنوا الا لو شاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم أَوْ تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يُخْلِفُ الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟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 الَّتِي يُعَدُّ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ تِلْكَ عُقْبَى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 وَكَذَلِكَ أَن زَلناَاهُ حُكمًا ع رَبِيهَا وَلإِن التَّبعْتَ أَهُوى أَهُم بعدم ج أَكَمِنَ الَّعم مَا لَكَ منِن اللهَِّ من وَلإِن التاتَّبعتَ أَهُو وَلَا وَلهاقَق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 كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب